لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل بصدقته لا يكاد أن يجد من يأخذها هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحداث التي تسبق قيام الساعة تسبق النفخ في الصور تسبق أن تفني الأرض من فوقها تسبق أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يطوف الرجل بصدقته يستفيض المال بين الناس يكثر في أيديهم فيمر على كل أحد فلا يقبل أن يأخذ منه المال لأنه كثير عنده وقال عليه الصلاة والسلام تقيق الأرض تقيق الأرض أثلاذ كبدها كأمثال الاسطوان من الذهب والفضة تتشقق الأرض ويخرج منها كأنما هي أعمدة عظام قطع من الذهب والفضة يكثر المال بين الناس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل بعثته هو وأصحابه كانوا على حاجة قالت عائشة رضي الله عنها والله إن كنا نرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال يمر عليهم شهران وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ومرعه مرهونة عند يهودي وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن تقوم الساعة وقبل أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قبل أن تذهب الأشجار وتهدم البيوت قبل أن تقوم الساعة أخبر أنه يستفيض المال عند الناس وجلس عليه الصلاة والسلام مع عدي حاتم رضي الله عنه وكان عدي نصرانيا وكان قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى جبال طي في حائل ففر عدي إلى الشام إلى النصارى ثم لما مضى وقت أقبل من الشام ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال ومضى معه إلى بيته فلما جلس قال له صلى الله عليه وسلم يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله أعظم من الله يا عدي لتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله قال عدي كسرى بن هرمس ذاك الملك العظيم الذي يملك العراق وإيران وما حولها فارس كسرى بن هرمس قال كسرى بن هرمس لتفتحن كنوز كسرى بن هرمس ولتنفقن أمواله في سبيل الله ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عدي ولئن طالت بك حياء لترين الرجل يحمل صدقته ملأ كفيه من الذهب والفضة فأنا لا أستحق الزكاة أنا لست فقيرا أحتاج من يأخذها منه لا يجد من يأخذها مرت الأيام وكان عدي رضي الله عنه من ضمن جيش المسلمين الذين فتحوا ديارة فاس ورأى رضي الله عنه بعينه أموالهم وغنائمهم تنفق في سبيل الله قال عدي وَوَالَّهِ لئن طالت بكم حياء اتحدث مع أصحابه لترون والله ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف الرجل بصدقته قيل قد وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه عمر ابن عبد العزيز لما كثر المال بين الناس وكان عمر رضي الله عنه لا يسرب لا يسرق وإذا حكم الدولة رجل لا يسرق رجل عفيف اليد من أموال الناس لا يحوز بعض المال له ولحاشيته أو كلما أقيم مشروع في البلد أخذ أكثره وترك أقله للناس لا كان عمر بن عبد العزيز لا يسرق لا يأكل أموالا يتامى ظلما لا يعتدي على أموال الناس لا فكثر المال في عصره حتى استفاض بين الناس فقيل في عصره كان الرجل يطوف بصدقته لا يجد من يأخذها وقيل وقع يقع في عهد المهدي محمد بن عبد الله الحسني العالم استفاضة المال أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع قبل قيام الساعة إذا قامت الساعة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات إذا قامت الساعة خلت البيوت من أصحابها وتشققت الأرض التي كانوا عليها بدل كل شيء تغير فأخبر بعلامات تقع قبلها كلما وقعت علامة قالت أختي أختي فلا تزال تقع العلامة تل والعلامة وهي كأنها عقد قد انفرط نظام كأن ما هو عقد فيه خرزات قد قطعت أسفله فتتابع باقي قيل في قوله عليه الصلاة والسلام أن يستفيض المال بين الناس وأن يطوف الرجل بصدقته لا يجد من يأخذها قيل يقع ذلك في عهد محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي قال عليه الصلاة والسلام يكون خليفة يحث المال حثوى ولا يعده عدا بين يديه الذهب والفضة والمال فإذا أقبل إليه سائل يريد مالا لم يأخذ من الذهب يعد له عدا نقول هذه عشر وهذه عشرون لا فالمال كثير قال وإنما يحثوه حثوى يحثو حثوى يحمل بيديه لا يعد عدا ويلقي للناس من كثرة المال وهو يطوف في الناس يسأل من يريد مالا فلا يجد فيقبل إليه رجل يقبل إلى هذا الخليفة الصالح إلى محمد بن عبد الله الحسني العلوي يقبل إليه فيطربه مالا فيقول خذ ما شئتا فيأخذ هذا الرجل ثوبه ويبسطه يخلع رداء عليه ويبسطه ثم يجعل يحثو المال فيه يحثو ثم يربطه فإذا أقله إذا حمله قال في نفسه وما حاجتي إليه ما حاجتي إلى هذا المال ولماذا أنا من بين الناس أأخذ هذا المال دون غيري ثم يضعه فيقول له المهدي بل خذه فوالله ما نأخذ شيئا قد أعطيناه للناس فيحمله بين يديه السفادة المال وكثرة من علامات قرب قيام الساعة يتبع ذلك أن ينتشر بين الناس التجارة قال عليه الصلاة والسلام وتتقارب الأسواق تتقارب الأسواق تكثر فيها السلع تكثر الأسواق بين الناس فبدل أن يكون في المدينة سوق واحد يكون فيها العشرات أو ربما المئات هذا من استفاضة المال وكثرته بين الناس وهو علامة من علامات الساعة يتبع ذلك من استفاضة المال أن تتنوع التجارات قال عليه الصلاة والسلام وأن تشارك المرأة زوجها في التجارة فيعمل هو في تجارته وتعمل هي في التجارة معه أيضا وهذا واقع فإنك إذا نظرت في حال التجار وجدت أنه كان في السابق الرجال فقط هم الذين يعملون في التجارة أما في آخر الزمان فأصبحت النساء تعمل معهم سواء عبر أجهزة الإنترنت أو عبر الفضائيات أو عبر المحلات والشركات صارت المرأة تشارك زوجها في التجارة استفاضة للمال وكثرة له وإذا استفاض المال وجب على المرء فيه حقوق من ضمنها أولا اخراج زكاة ومن ضمنها الصدقة والإحسان إلى الناس كما قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض من استفادة المال أن يبدأ الناس يتطاولون في البنيان فكلما كثر مال المرء بدأ يحاول أن يظهر غناه فبدل ما يملك بيتا يريد أن يملك أكثر وبدل ما يملك برجا فهو يريد أن يعلو على غيره حتى يصل ذلك إلى مكة والمدينة خرج عليه الصلاة والسلام من الحرم ثم قال لبعض أصحابه قال يا فلان إذا رأيت, إذا رأيت بناء مكة قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك إذا رأيت بناء مكة قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أمارات الساعة قال أن تريد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة الذين كانوا يعيشون في البر مع غنمهم وإبلهم لا يطيقون فراقها ولا ترك خيامهم قال أن ترى هؤلاء الذين لا يتطاولون إلا في أعمدة خيامهم قال أن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان بدل ما يبني برجا نصف كيلو يريد أن يكون أكثر وأكثر من استفاضة المال بين الناس يتطاولون في البنيان يستفيض المال بين الناس كما اخبر عليه الصلاة والسلام ويكثر في ايديهم عندها يبدأ العبث في ذلك فتبدأ تخرج اشراط الساعة الكبرى يقول عليه الصلاة والسلام يظهر الدجال في خفة من الدين وقلة من العلم انشغل الناس اكتجاراتهم عن العلم وانشغلوا بملذاتهم عن الاستقامة على دينهم قال في خفة من الدين وقلة من العلم والمال إذا استفاض فتنهم وكان من أسبابه وقوعهم في المعاصم قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فارتقبوا الدجال أو كما قال صلى الله عليه وسلم يستفيض المال بين الناس فينشغل الناس عن صلاتهم وينشغلون عن عبادتهم ويبدأ يقع الإنسان في أنواع من الملدات عندها يقل العلم عندهم ويخف الدين فإذا ظهر الدجال وجدهم جاهزين لاستقباله واتباعه وإذا ظهر الدجال صار الناس قد تعودت نفوسهم على الأموال وعلى الذهب والفضة وهو يسوق هؤلاء الذين استفاض المال عندهم فيمر على الخريبة ويقول أخرجي كنوزك فتخرج وراءه وإذا الناس الذين تعودوا على المال أصلاً يرون هذه الكنوزة بين يديه يرتفتوا إليهم يقولوا ألست بربكم أنتم تحبون المال وقد استفاض بين أيديكم وها أنا آمر الخريبة فتخرج كنوزها ألست بربكم فيتبعه الناس على ذلك إذا استفاض المال أدى ذلك إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقى بين الناس التناكر التناكر فلا يكاد أحد يعرفه أحدا ينشغل بماله وبعماره وولده وعد المال وحفظه فينسى أن يصل أخته وأخيه ينسى أن يصل أخته وأخاه فربما التقى يوماً بابن أخته فلا يعرف يقول أنت خالي لا يعرف يلقى بين الناس التناكر كما قال عليه الصلاة والسلام وكأنها عقد قد امفرض كما حبر عليه الصلاة والسلام يبدأ كل شيء يضم ما بعدها يلقى بين الناس التناكر لما انشغل الناس بجمع أموالهم وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا من آثار ذلك أن يبدأ يأكل القوي الضعيف ويبدأ الرجل لا يبالي من أين أخذ المال من حلال أم من حرام من استفاضة المال وكثرته لا يهمه إلا أن يكون عنده أكثر من أموال فلان وفلان وبالتالي لا يهمني هل هو من حلال أم من حرام لا يرتفت المرء إلى ذلك في سبيل أن يكثر المال بين يديه هذه أشراط أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنها تقع على كل أحد لكنها تقع على أكثر الناس لكن منهم مؤمنون مهما كثرت الفتن بين أيديهم ورأوا الناس يتقاذفون فيها إلا أن عندهم من الإيمان ما يتمسكون به حتى يلقوا ربهم في اللوم